يا حبيبي يا بابا يا انا كنت خايف عليك بشكل نورت بيتك يا بابا ما تبقاش تقلقني عليك قوي كده ما كانش لازم يعني تضرب نجاتي قدام الناس يا حسين الراجل مش شايف بعينين اللي اتضرب فيها يعني كنت عايزاني ارجع علي عامل لي حفله تهابين واسيبه وبعدين ايه الإعلان اللي لزاتوها على عمدان النور ده يا ولاد الكلب مستخسرين تنشروا لابوك التايه اعلان في الجرنان عارف الاعلان ده دفعنا فيه كامل الحي عشان يوافق على لسق صورتك على العمدان ماشي يا برب ماشي عديناها عمدان عمدان تقوم كاتب فيه الكاتب المغمور المغمور يا احمد بيه المغمور يا احمد بيه اللي ربيتك وكبرتك وعلمتك لحد ما بقيت محامي ابوك مغمور ما هو بصراحة يا بابا ما فيش حد يعرفه ولا ارى لك حاجه قبل كده يا سلام يا عيني يا عيني امال حصلت على جائزه الدوله التقديريه ازاي بصراحه يا بابا انت ما حصلتش عليها هما كانوا هيدوها لك لما افتكروك مت وسحبوها وخدوها تاني لما شافوك لسه عايش ولو وانت يا جبلات يا أختي اللي جوستك وسترتك وحفظت عليك طول السنين دي سايب جوزك يقول للناس إنه موت علشان يكسب من ورايا إلا قولي مين العيل يا أخي اللي انت جابه معك ده يا حسين ما تغيريش الموضوع يا جمالات الله ما انت اللي جاي وطايح فينا وسجتلك من ساعتها مين العيل ده يا حسين أصحي يا بابا مين ده وأرجوك ما تقوليش إن أخويا من أم تاني لا مش أخوك ده ده نسيت ده يبقى مين خلاص يا أخوي أسأله هو انت مين يا حب عيني؟ وانت مالك يا رخمة رخمة؟ ينهارك نهارك اسود انت سليت كده يا كداوات محدش له دعوه بيه الوقت يبقى يبقى سامح ايوه سامح مش كده ولا ايه سامح؟ لا ما سميش سامح ومش هقول لكم على اسمه حد الشيكي؟ ده انت ده انت سامح ده يبقى ابن اعز صحابي وجاي يقعد معانا كم يوم لحد ما ابوه يرجع من السفر يعني ابوه سافر وسابه معاك انت؟ أيوة حد عنده أسئلة تانية؟ ايوه أنا عندي تعال يا حسن تعال يا حبيبي تعال اشوف شوف أخوك بتعمل فيه إيه في بيته؟ أنت حتيجي معايا يا حسين عشان أحقق معاك إيه؟ تحقق معايا أنا؟ صباح الخير صباح الخير وأهلا وسهلا بيجي في طيران النجمة تحت أمرك لو صباحتي كنت عايزة أعرف أول رحلة طلع لزنجبار هتكون إمتى لحظة واحدة معي هامل تشك على السيستي أيوة الرحلة اللي جاية هتطلع كمان ثلاث ساعات لو ربنا سهل يعني يعني إيه؟ يعني ممكن ما تطلعش خالص ده بيحصل كل يوم والرحلة دي بقى ما بتطلعش ليه؟ لأنه محدش بيحجز عليها ومش معقولة يعني هنطلع عن الطيارة فاضية. طيب انا عايزه احجز كرسي على الطياره اللي جاي حضرتك اول واحده تحجز وطبعا لو فضلتي لوحدك الرحله هتتلغي خالص ما هوش معقول هنطلع طياره كامله عشان راكب واحد بس خلاص احجزي لي الطياره كلها ايه ده بجد يا فندم ايوه طبعا خلاص زي ما تحبي حضرتك حضرتك هتدفعي كاش ولا كريدت كارد لا كاش كل حاجه عندي بتخلص كاش بابا برعاية اتصالات بتحقق معايا حسن؟ بتحقق مع أخوك الكبير؟ أيوة بحقق معاك وتحقيق رسمي كمان وحيتأيد في الدفاتر مش حسيبك النهاردة لحد ما معرف كنت فين طول الفترة اللي فاتت وبتعمل ايه؟ أنا قلت لك أنا كنت سين سؤال اسمك ايه؟ علي الزيبا انت بتهزر؟ أنا برضو اللي بهزر؟ يعني مش عارف اسم أخوك ايه؟ لك ده تحقيق رسمي يعني أنا هنا مش أخوك؟ اسمك ايه؟ صبرني يا رب صبرني يا رب اسمي حسين أبو المجد دابوس عندك كم سنة؟ أكبر من أخوها الصغير من خمس سنين وأخوك الصغير عنده كم سنه لا أخوها الصغار تعيش انت ما أصدو لو كان عايش ما كانش سيساب ده يحصل لي با كده؟ طب ماشي كنت فين بقى الليلتين اللي فاتوا؟ مش فاكر يعني ايه مش فاكر؟ يعني مش فاكر؟ ايه؟ هفتكر بالعافية؟ ايوه هتفتكر بالعافية انت رحت السفاره الزنجباريه مش كده؟ اه رحت وايه اللي ودّاك الحفله دي؟ هو باشي منه لله بقى جاب دعوة دعوه للحفله باسمي قصدي باسم واحد شبه اسمي وخلاني اروح هناك بداله كويس وعملت ايه في الحفله؟ هي يا ورقصت ليك حاجه عندي؟ طب بعد الحفله طلعت على فين؟ طلعت قابلت واحد صاحبي وقعدت معاه عشان كان مسافر وعايز يسيب ابنه معايا يعني الواد اللي جبته معاك ده مش ابنك؟ لا مش ابني مش قبلي يا حبيبي انا مليش ولاد ابني كمان تعيش انت ما كاتب على ابوه الكاتب المغمور اه طب ما تصلتش ليه تقول انت فين انا حر يا اخي هو انا عين صغير عشان تعزموني لا بس انت كمان مش من حقك تختفي وتسيبنا ندور عليك كده لا حق. انا كبير ومن حقي اعمل اللي عايز اعمله واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط ده كده ايوه كده والاستجواب بتاعك كمان مش هكمله لو معاك امر بالقبض عليا اقبض لكن أكتر من كده مش هتكلم انت رايح فين؟ رايح أسكر مش عايز أسمع حرف واحد زياده لكن أنا لسه ما خلصتش أنا بقى خلصت سلام حسين أستنى عندك حسين يا حسين آه آه يضلوح يا نهمة معلش يا أخويا معلش سلامتك ألف سلامه حصل خير يا نجاتي خير إيه بس ده اخوك عدمني العافية ضربني حته على قدام الناس ما خدهاش حرامي جزم في جامع ما انا قلت لك بلاش موضوع حفله التابين دي انت اللي ما سمحتش الكلام يعني كنت عايزاني اعمل ايه الجايزه تجيني لحد البيت واقول لهم لا مش عايزه. اه طيب بس حيلك يا خوي. خلينا نشوف نعمل ايه اللي جابوه ده هاي المين؟ أنا جعان عملت لك أكل وانت اللي مكلتوش مين ده جملات؟ الأكل ده مش عاجبني أنا عايز كورن كورنفلكس وأنا قلتلك الدوا ده نقص في السوق يا خوي أنا عايز كورن فليكس دلوقت مين ده جملات؟ ما ترد عليا. دوادي يا سيدي أبوي يبقى صاحب حسين جابهون يقعد معنا كم يوم لحد ما أبوي يرجع من الصفر يقعد معنا فين يعني؟ في البيت طبعاً ولا يعني هنقعده الشارع على الأهل ما نقصين يا جملات بعد ما كبرنا العيال وجوزناهم حربي من اول وجديد عندك حسين لو مش موافق قوله لا حسين لا ده عيد طرش انا مش ناقص انا عايز كورن فليكس دلوقتي ما قلنا لك مفيش البتاع ده هنعمل لك ايه يعني اتصرفوا وكمان عايز سوسيس وسموك تركي والجبنه المثلثات بتاعتي عندنا جبنه بيضه تنفع لا عايزه مثلثات الطاير ومثلاتات يا جمالات خلينا نخلص حاضر يا خوية هعملها لك حجبه من اصل الخدامه اللي ابوك جابها عشان تقرفها انت الخدامه امال ده مين انا اللي بيضرب نفسه كل يوم بالجزمه من ساعه ما اتجوزتها وعرفت اخوها ارتحت مش معقوله كده يا مامي أنا ما بقتش اشوفك خالص معلش يا حبيبتي مانا انا قلت لك اليومين دول عندي شغل كتير ولازم اخلصه شغل ايه بس يا مامي ده من ساعة ما جدو مات والمطابع بتاعته وما حدش بيروح هناك خالص ما هو مش شغل مطابع حاجات تانية ايه هي بقى الحاجات دي يا حبيبتي حاجات مش لازم تعرفيها طب ما انت قاعده في البيت ليه انت مش عندك تدريب في النادي لا عندي بس انا يا مامي ما صدقت لقيتك النهاردة قلت اقعد معاكي شويه طب بقول لك ايه حبيبتي ما سيه كده نخرج نعمل شوبينج زي زماننا وانتي دلوقتي عشان خطري يا مامي عشان خطري حاضر تحبي نروح فان ثانية س... س... واحدة ألو مدام سونيا مين معاي؟ أنا هيام من شركة الطيران النجمة آه آه آه أهلا يا هيام أنا بكلم حضرتك حسب اتفاقنا نجلق ما جات النهاردة إيه ده بجد؟ طب وهي فين؟ حاجز الطيارة كاملة على زنجبار والطيارة تحركت بيها فعلا من نص ساعة بسرعة طب واتأخرت ليه عقبال ما بلغتيني؟ معلش يا فندم عقبال ما روحت وأكلت العيال وحمتهم شكرا يا هامي ايه ده؟ ايه يا مامي فيه ايه حصل ايه؟ مشوار مهم لازم اطلعه دلوقتي يعني ايه؟ مش حنعمل شوبنج النهاردة؟ مش دلوقتي الحاجة اللي بقولك عليها دي ما ينفعش تتأخر ابداً طب لي بس يا بابا رايح فين؟ قلتلك مش عايز حد يسألني رايح فين وبتعمل ايه؟ لكن ده انا بنتك يا بابا عايز تسيبني وتخرج وافضل قلقان عليك وتقلقي من ايه بس؟ أنا خارج وراجع متأخر لو حصل حاجة كلميني على الموبايل اه وبقولك العيل اللي سايبه هنا عايزك تاخدي بالك منه كويس ومش عايز حاجة تحصله طول ما أنا مش موجود حاضر يا بابا رانيا الواد ده إنتي المسؤوله عنه لو احتاج اي حاجه ابلهاله انا عارف اختي والمحروس جزءا مش حيسطره ما تخافش يا سيدي انا حتصر طب كويس كويس انا عموما انا مش هتاخر لكن لو حصل لي حاجه كده ولا كده عايزك تعرفي اني بحبك قوي انت والبي اخوكي وجمالات كمان لكن نجاتي لا تيه ولا بيتزل منظور وبعدين بقى انت حتقلقني عليك ليه بس ما تقلقيش هي حاجة ولازم اعملها ولو نجحت فيها حرجع لكن لو ما نجحتش ابقي بلغي وزارة الثقافة خليهم يبعثوا الجايزة التاني هنفضل مستنين كتير قلت لك مش هنتحرك لحد ما فابيو يوصل طب وفريدي بقى بالصلاه على النبي كده ما جاش قلت لك هيوصل هو متاكد عليا ان هو جاي الليله والله شكله ما هيجي أنا جيت معلش اتاخرت عليكم فعلا اتاخرت معلش كنت بخلص مهمة اغتيال على الماشي <تصفيق> ايه الأخبار طب استعد بقى احنا لازم نسافر دلوقتي سفر ايه ده اللي دلوقتي حالا على فين؟ نجلاء ماضي طلعت على زنجبار أيوة ولازم نحصلها قبل ما توصل للسولجان هناخد الطيارة الخاصة بتاعت بابا أيوة لكن ما لكنش احنا هنسافر دلوقتي الليلة هنطلع على زنجبار